بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت هم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عزيزة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 وَإذ يعيدكُ الله إحدَ الطم فَتَن أَ لَكُم وَتَوَدّون وَتَوَّونَ أَن غرَذاتِ الشَّوكَةِ تَكون لَكُم وَيريد الله أَ يُحق يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن نيمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ول تطمئن به قلوبكم ومن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 وَيُذْهِب عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ لَقَدَمَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَثَّ الضَّرِيبَ فَاضْرِبُوا فَأَوْقَلَعْنَا قِلَاعَكُمْ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن شاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذَلِكُمْ فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا دينك فر زحفا فلا تولهم ادبا وما ان يوليه يوم اذين ذهره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فقد با وبين من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوَهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدوا ولن تغني عنكم فِئَاتُكُمْ شَيْءٌ أَوْ لَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ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 خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلمون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 الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل فِي في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم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 مَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يَغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمُ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ رَبُّكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتَوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 117. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يويثنا بعذاب نليم 118. وما كان الله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 اولياء انه اوليائه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم من البيت الا مكا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم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 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 وَلَا هَلُوكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خمسة فأن لله قمسه وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبير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 كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله تيمنامك قليلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ كان مفعولا وإلى الله ترجع المور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَأَقعُ اللهَّه وَرَسُ لَهُ وَلَا تَنَ زَعوا فَتَفشَلُ وَتَهَبَرحكُم وَصبِروا إِ اللهَّهَ مَا الصابِرين وَلَا تَكُ كََّينَ خَج مِن بَرين بَطَرَ وَآ سَبِيلَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا ترى نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب اذْيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ أُولَئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى فَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَطْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ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 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْفِرْعَوْنِ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ فهم لا يؤمنون الذين عاهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرب بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ ليهم على سواء إن الله لا يحب الغيان لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وَمِنْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا وَإِن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون لا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن إن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع ما كان لنبيئنا يكون له أسرى حتى يضخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنتم حلالا طيبا واتقوا الله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 الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقا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 بَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلادُ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ